Qolaqad akhadha Allahu min thaqabani in sarai law dha'athna minhu mutthani وَقَالَ اللَّهُ إِنَّ <تصفيق> وأن قضى الله قضا حسن له كفنا آتيكُم وَلَا أُذِخِلَنَّكُمْ جَنَّهَا لَوْ فير النغ قسي آتك أدخًا qon de un bon Yuharlifoon al kali maan مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليل them um. أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبرضاء wan sa u fanyun bi'u allah bi ma لا بقد ج كمرصولنا يبوا لَكم كث مما ق تُم تُخ فونَ من الكتاب وَيافك في قد جاءكم من الله نور وكتابه Ja, yeah. de Laucon du cap la vie All in love وانقلت لي ليودا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك Ya angulau kitabi qad ja'a kum rasuluna yubayinu lakum ma anfat turatin min ar-rusuli am taqulu ma والله على كل شيء قدير وإذ قال الرسال قوم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلوا يا قوم اذخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدراك قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيها قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَها حَتَّىٰ 哎<音> خ ن البب فإز د خللت فين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قا... Qolna Rabb inni la amliku illa antsi wa khiffa furqu go <laughs> فلا تأس على القوم الفاسقين واتلوا عليهم نبأني آدم بالحق إذ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قال إنما يتقبل الله ni al qutul kai inni in حامِنَ وَنَذِكَ Allah قرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواي سوءة أخيه فأصبح من الناديين <سؤال> صدق الله